صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم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 التوراه ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا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 ويأتبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة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 وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَإِلَيْهَا فَضُّوا إِلَيْهَا إِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَامَ